بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات ونرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعتدون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجل وَأَجَلُهُمْ مُسَمًى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا, إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبل جعلهم من قرن مكنناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدارا وجعلنا للنهر تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا خراين ولئن نزلنا كتابا في قرطاس فلمسوهم بايديهم فلمسوه بايديهم قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين وقالوا لولن انزل عليهم ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر منهم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 وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بذر فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ لِئَأْنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْنَمَا كُنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ فَإِنَّ مَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنفُثْ بِهِ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنَ الظَّالِمُونَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ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 ذِلنك يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ تُقْفَزُ عَلَى الناس نار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بانايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون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 ان الحياة الدنيا الا لعب وله وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأنذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نصرنا نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَنْتَبِغَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَٰكِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولانا نزل عليه ايه من ربه قُل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امر مثلك ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يذله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله أو تتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل ياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء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 ولكن قست قنوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته اخذناهم بغته فاذا هم مبرسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قلنا رايتم ان اخذ الله سمعكم وانصركم إِنَّ خَذَّ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ لَا يَأْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُل رَّأَيْتَ كُم إِن تَأْتَكُم عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً نُجْدَهُ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 إِن نَّتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُل هَلْ يَسْتَوِي الْعُمْى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِر بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَتَرَدَّدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَاتْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لَيَقُولُونَ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ دَيْنِنَا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 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ لِلْيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل وَإِنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ والله اعلم بالظالمين ويعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها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 وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِنَهَارٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالَّيْلِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رَدُّو إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَدعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنقَذَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 ولكن ذكر لعله يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبتلن نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وإن تعدل كل عدن لا يوخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وَنُرَدُّ عَلَى آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَمَا لَذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أنزر أتتخذ أصنامنا لها إني ألاك وقومك في ضلال مبين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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَإِنَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۖ وَلَا ما أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا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 فأي الفريقين أحق بأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا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 وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْهُمْ بَائِنٌ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَّ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنْ يُشْرِكُوا فَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا هَٰؤُلَاءِ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 اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُل مَّا أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ جَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ بَدونَهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُرٌّ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابُنَا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا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 في غمرات الموت والملائكه باسطون ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عنا ياتي تستكبرون وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُنَافِقِينَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَانِقُ الْحَقِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُفْكِرُونَ فَالنَّاقُ رِضْبَاحٍ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 تَأَنَّهْنَا صَلْنَا لَايَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَّقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد شاءكم بصائر من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب بغوا عدوان بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّ الْمَلَايَةَ عِندَ اللَّهِ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 وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ إِذَا قُبُلَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وكذلك جعلنا لكل نبي ان عدوا الشياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض يحيي بعضهم الى بعض زخرفا قولا غرورا ولو شاء ربك ما فعله فذرهم وما يسترون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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ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 وقاد الفصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا لا يضلون باهواهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذر ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون اثما سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وان انه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون وَأَمَّا مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَبِيرًا مُجْرِمِهَا لِيُنْكِرُوا فِيهَا وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره لنسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل عن صدره ضيقا حريجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله العجز على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا لايات لقوم يتذكرون هم دعوا السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قولوا شهدنا على أن فصنا وغرتهم الحياة الدنيا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُنِ الرَّبُّ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اي يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريات قومنا اخرين انما توعدون لانات وما انتم بما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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان انكم ميتا فانهم فيه شركا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ لَنَاعِمَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا نُّكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمَلَةٌ وَفَرْشٌ قولوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْنَا ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِينٌ فَيَأْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ أُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن البيل اثنين ومن البقر اثنين قولا الذكرين حرم أم لنثيين أم اشتملت عليه أرحام لنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنِ الظَّلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَضَلَّ النَّاسُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقٌ إِلَّا لِلَّذِينَ يَضُرُّونَ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظَمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد بأسهم عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا له شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَرَبِّ اللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَنَا هَؤُلَاءِ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لِمَ شَهْدَاءَ أَقُولُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الذين يشهدون ان الله حرم هذا فاذا شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم عائدون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 وَهَٰذَا كِتَابُنَا أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّرِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَعْذَلَنَا الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَٰندَ رَأْسَتِهِم لَغَافِلِينَ أو تقولوا لو النار ونزل علينا الكتاب لكم ما أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها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 يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيهِ إِيمَانًا خَيْرًا قُلْ إِنْ تَنْتَظِرُوا إِنَّا إِنَّ صِرَاطَ قَوْمِهِمْ وَكَانُوا شِيَعًا نَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فلا يجزا إلا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هدياني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحيي مَمَاتِي لِلَّهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَارِثًا وَلَا ضَارَّةً ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ لِأَغْضِي وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَسَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُم ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ